الحمد لله صل الله على نبيه محمد وعلى آله شيخنا جل الله خير وبارك الله فيكم ما قول شيخنا الشيخ محمد بن هادي المدخلي وما قول شيخنا الذين يقولون أنه ليس من العلماء بارك الله فيك سلام الله الرحماني الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وبعد فقد عرفت الأخ محمد بن هادي المدخلي قريبا من عشرين عاما والذي أعرفه منه بحول الله وقوته أنه طالب علم قالب علم حقيقة وجاد في طلبه على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم مع ما فيه من الصبر والحرص تحمل في طلب الحق والثبات عليه وقد ناقشته في رسالته, في رسالته الماجستير وكان مشرفا علي شيخنا ربيع ثم أشرفت عليه في رسالة دكتورة فوجدته فعلا حقيقة قل أن يوجد مثله الآن من طلبة العلم الذين ينشدون الحق ويسعون وراءه على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم ولا أزكي على الله أحدا فإن الله أعلم بخلقه كما ثبت ذلك على المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه نذكر الرجل بما فيه والله حسيبه هكذا ويستفاد منه حقيقة وقد تعرضوا بعض المسائل فأسألوا عنه أسألوا عنها والعلم رحم بين أهله لا مانع من ذلك مستفاد منه فإنه صاحب علم صاحب فائدة ولا سيما في الحديث وعلله والفقه وتأصيله وخصوصا في مدرح أبينا فأسأل الله لها التوفيق والسداد إنه جواد كريم صلى الله وسلم عن نبينا محمد محمد وعلى آله وصحبه